وهو الأداء والقضاء والانعاده عرفنا إن العلاقة بين هذه الاحكام الثلاث وخطاب الوضع انها لواحق او كاللواحق الجزئيه له وإن شيء تقول كما قال بعضهم بان هذا التقسيم يتعلق بالحكمين الوضعي والتكليفي يتعلق من الحكم الوضعي من حيث ان الوضع منه السبب الوقت وهذا يتعلق به أداء وقضاء سبب وقت دخل وقت الصلاه وخرج وقت الصلاه هنيدي القضاء ما كان داخلا بين الوقتين المحددين وما كان خارجا قهوه القضاء وامما ما يتعلق به الوجوب هنيدي متعلق الوجوب الذي هو الواجب اما نقع اداء او اما نقع قضاء كذلك قد يكون اعاده عرفنا عين وجه العلاقه بين هذه الاحكام الثلاث وبين ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا الموضع وسبق أن العباده كذلك هي انواع ثلاثه من أجل تحديد محل هذه الاوصاف الثلاثه اما عبادة لم يعين لها الشارع وقتا وإما عبادة قد وضعيا لها وقتا ولكن لم يحد وهذا النوعان ليس داخلين معنا على الاصل من حيث الاصلاح العام واما النوع الثالث وهو ما عينه وحده بطرفين له اول واخر فهو الذي حينئذ يوصى بكونه اعاده او قضاء أو أداء واستثنى اهل العلم الجمع وذكرنا تعريف صاحب تحبيب وشرحناه فيما بما سبق وهو قوله الاداء للصلاح ما فعيل في وقته المقدر له اولا شرعا ما فعيل في وقته المقدر له اولا شرعا وعرفنا المحترزات او الاحترازات هذا الحد على ما سبق بيانه ثم قال النظم رحمه الله تعالى ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيد كل قال في الاصل صاحب جمع الجوامع والاداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه الاداء فعل بعض وقيل ذكر قيل يعني اتى به بقول اخر او شئت تقول حكى خلافا حكى خلافا هنيد ادخل الخلافه في في الحد وهذا غير لائق كما هو معلوم عند ارباب الحدود الحد الأصل فيه انه ياتي به لتمييز المهيه والحقيقه ان يذكر فيه لا يذكر فيه الخلاف فقوله الاداء فعل بعض وقيل كل قيل هذا حكاية قول آخر اما فعل بعض واما فعل كل وكلاهما يشتلكان أن ما فعل دخل وقته قبل خروجه اذا ما, ما دخل وقته قبل خروجه هذا المسمى بالأداء لكن هل المسمى الاداء من حيث العباده فعل البعض أو فعل الكل هو الذي حكاه المصنف هنا تبعا لي الاصلي بكونه فيه قولان اما بعض وإما واما كله قال العطار حكايه الخلاف في الحد ليست مالوفه حكاية الخلاف في الحد ليست مالوفه يعني عند ارباب الحدود عندما يختار حدا ويرزم به ولذلك لم يتبعه الناظم هنا بل عرف الاداء على القول الأول ثم عطف عليه القول الثاني فهما تعريفان قال ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته انتهى التعريف الاول وقيل تعريف الاداء فعل كل ما, فعل كل ما دخل قبل خروج وقته اذا فصل بينهما فصل بينهما فجعل كل منهما أنه تعريف مستقل وهو كذلك صاب أنه لم يحكي خلافا وانما ادمج تعريفين على جهة الاحتباك واجيب بأنه ليس من ادخال تعريف في تعريف يعني صنع المصنف صاحب الاصل ليس من إدخال تعريف في في تعريف وانما اداه ذلك شده الاختصار شدد الاختصار كانوا يتميزون به بهذا النوع بالقوله فعل بعض على تقدير المضاف اليه ولذلك بعض لا ينون لماذا لان المضاف اليه مقدر اذا والمقدر كالموجود حينئذ كانه قال الأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه حينئذ يكون قد تم الحد ثم قال وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه وحذف من الاول قوله ما دخل وقت قبل خروجه وحذف من الثاني فعل كل ذكر كل وحذف كلمة فعل هذا يسمى احتباكا عند عند ارباب البيان اذا أجيب بانه ليس من ادخال تعريف في تعريف بل قوله فعل بعض أي ما دخل وقته وقيل كل أي فعل كل ما دخل وقته ففيه احتباك ومن حسنه زاد على صنعة الاحتباك أنه حذف من الأول الثاني حذف من الأول فعل بعضه حذف ما دل عليه التعليق الثاني ما دخل وقته قبل قبل خروجه وحذف من الثاني ما ذكره في الأول وهو كلمة فعل هذا يسمى ماذا يسمى احتباكا عند رباب البيان هنئذ لم يدخل حدا في في حد وانما اختصره وشده الاختصار وقعته في ماذا أنه في ظاهر كلامه انه قد جمع بين حدين في حد واحد وحكى خلافة وليس الأمر كذلك يدل على ذلك تاكيد أن بعض هنا غير منون قيل بعض وقيل نعم حد الاداء قال ماذا والاداء فعل بعض بالكسر فقط دون دون تنوين ومعلوم ان كل بعض يحذف المضاف اليه وينوى لفظه ومعناه ويبقى حينئذ على حاله على حاله بمعنى أنه لا لا ينون عن اذن ذكر التعريفين ولم يكن فيه ادخاله أو حكاية خلاف فيه في التعريف عن نقول اصله أنه حذف من الأول الثاني وهو قول ما دخل وقت قبل خروجي ومن الثاني الاول الذي ذكره اولا وهو كلمه فعل وهذا قدر زائد على الاحتباك اذ هو حذف شيء من كل عم من أن يكون اولا او ثانيا وبهذا علم انهما تعريفان وليس تعريفا واحدا وحك فيه الخلاف وأما قول العطار حكايه الخلاف بالحد ليست مالوفه نقول هذا في الحد الواحد وهو لم يذكر حدا واحدا وانما ذكر حدين ذكر تعريفين ولكن الاحتباك هو فن من فنون البيان عنيذ اداه شده الاختصار الى ما ظاهره أنه ذكر تعريفا واحدا وفي الحقيقه هو هما تعريفان وليس من حكايه الخلاف في شيء قال الناظم ثم الأداء ثم هذه لترتيب الذكري للترتيب الذكري الأداء أي صلاحا وسبق الأداء في اللغه فعل بعض ما ما هنا يصدق على ماذا على عباده ذات طرفين يعني عينت وحدت عين وقتها وحدها لانه الذي يراد به أن يدخله الأداء أو القضاء فعل بعض ما أي عباده دخل ثم الأداء فعل بعض ما أي عباده دخل هنا ظاهره أنه لم يذكر فاعلا لكن من أجل حسن الظن بالناظم لابد من التقدير لابد من من التقدير فنقول حنين دخل أي وقته اي وقته علم من من السياق والسباق لانه لان الضمير في الاصل مرجعه ما سبق وهنا ليس عندنا ما يدل عليه دخل هو هل يعود الضمير على متاخر انما يعود على متقدم وعود على متأخر الاصل عدم جوازه لفي ست مسائل ليس هذا واحدا منها حنيذي الاصل فيه انه قد خلى هنا الفعل عن الفاعل هذا الاصل ولا يجوز خلو الفعل عن عن الفاعل لكن احسان ظن به بالمصنف انه قد قدر ضمير ويكون الضمير حنيذ مرجعه ما هو معلوم من من السياق يعني بالقرائن وهي الاضر انه ليس له له فاعل دخل أي وقته المحدد ففاعله مقدر بدلاله السياق وشيخنا يقول بدلاله ما ما بعده بدلاله ما ما بعده خرج بهذا القيد فعل بعض ما دخل خرج ما لا وقت محدد له كما عرفنا ما لا وقت محدد له يعني عبادة لم يكن لها وقت محدد هل اذا خرجت اولى خرج لماذا لان قوله ما دخل وقته اذا له وقت وهذا الوقت, وهذا الوقت ذو طرفين اولا واخرا ابتداء وانتهاء اذا أي عباده لم يعين لها الشارع وقتا هل اذا خرجت بهذا التقديم أو عبادة عين لها الشارع وقتا لكن لم يحد كما مر معنا بي بالحد والزكاه المال والكفاره ونحوه ونحو ذلك فخرج مال وقت محدد له كالتسبيحات والنوافل المطلقه وعلى هذا الحد حينئذ لا يدخل معنا هذا النوع واذا لم يدخل حينئذ لا يوصف بالأداء فالنوافل المطلقه حينئذ لا توصف بالاداء تسبيحات الاذكار المطلقه لا توصف بي بالاداء فلا توصف بالأداء ولا بالقضاء وهذا عندنا عند الشافعيه بخلاف مذهب ابي حنيفه كما سبق وان توصف بالادا احتجاجا بقوله ان الله يامركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها وخرج ما فعله قبل دخول وقته قال دخل وقته اذا اذا فعله قبل دخول وقته هذا لا يسمى اداء لا يسمى أداء لماذا لأن الأداء إنما يتعلق بعباده لها وقت لها وقت ابتداء وانتهان فإذا اوقع العبادة قبل دخول الوقت حينئذ نقول لا توصف بكونها اداء لا توصف بكونها فإذا كان في الصلاة ان تعمد فالصلاه باطله وان سها أو نسي أو غفلا وحينئذ تنقلب نفلا تنقلب نفلا ولا توصف بالأداء لماذا لكونه لم يوقع العبادة في وقتها المحدد وكل عباده حددها الشارع بوقت ابتداء وانتهاء فايقاعها بعد خروج وقتها أو قبل دخول وقتها فالاصل عدمه إلا بدليل الا, إلا بدليل لم يرد ما قبل دخول الوقت إلا ما جاء من زكاه الفطر على القول بانها تقضى كما مر معنا في خلاف نقلنا بانها تقضى حينئذ فعلها قبل دخول وقتها يسمى ماذا يسمى تعجيلا يسمى تعجيلاً. وكما ذكر الزركشي في البحر ليس عندنا عبادة تقع اداءا قبل وقتها إلا زكاه الفطر فحسب ليس عندنا مثال الا, إلا هذا يعني عبادة تقع اداءا قبل دخول وقتها ما هو ما هي نقول هذه زكاه الفطر تسمى تعجيلا سماه تعجيلا وان شئت زيد ذكره في الصلاه التي تجمع مع ما قبلها لكن هذا داخل فيما فيما ياتي لان الصواب ان الوقتين يصيران وقتا واحدا الصلاه المجموعه صواب انها ذات وقت واحد ليس عندنا وقتان اذا جمع العصر مع الظهري حينئذ نقول الوقت صار واحدا وليس عندنا وقت يخرج صلاه او العصر الظهر انما عندنا وقت ابتداء وهو دخول الزوال الى غروب الشمس وصار الوقت صار الوقت صار الوقتان وقتا واحدا وفي أي موضع صلى فهو فهو ادا سواء جعل الظهر في وقت الثانية أو جعل الثانيه في وقت الأخرى في الاولى كلاهما يكونان ادا اذا وخرج ما فعله قبل دخول, قبل دخول وقته هذا باطل فانه باطل يعتبر من الحدث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد يعني مردود عليه ودل ذلك على أن من اوقع صلاه قبل دخول وقتها وحكم صلاته انها باطل هذا الامر فإن كان ثم عذر قال اهل العلم تنقلب نفلا ولا تقع فرضا البت قال وخرج ما فعله قبل دخول وقته فانه باطل إلا في ما جوزه الشارع كزكاه الفطر فهو تعجيب والوقت الشرعي يتناول الأصل والتابع يتناول الاصل والتابع وهو وقت العشاء مثلا في جمع التاخير اذ المؤخرة اداء على الصحيح كما ذكرنا اولا سواء قلنا اصل وتابع لا اشكال فيه لكن نقول ادله هذا أدل من حيث الصلاح نجعل وقت الأولى أصل ووقت الثانية تابع للأولى سواء قدمنا أو اخرنا لكن نقول الشارع الشارع دل على انه قد جعل الوقتين وقتا واحدا حينئذ ليس عندنا اصل ولا تابع ليس عندنا اصل ولا ولا تابع لكن باعتبار ما قرره اصوليون في هذا الموضع الا العصر ما هو الظهر من وقته إلى انتهائه ابتداء حينئذ إذا أخرها إلى وقت العصر هل اداها قالوا نعم اداها في وقتها أداء أصليا ام تبعيا قالوا تبعيا قلنا هذا مجرد الصلاح لكن الشرع دل على ماذا على انه كله أصلي. هذا هو الصواب قال قبل خروج وقته ثم الأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه هذا باعتبار البدايه باعتبار الانتهاء قبل خروج وقته بمعنى انه يجب ايقاع هذا البعض الذي عرف به الأداء قبل أن يخرج الوقت قبل أن يخرج الوقت فإن خرج الوقت فهو فهو قضاء اذا وقع البعض قبل خروج وقت الاداء حين يسمى ماذا يسمى يسمى قضاء قبل بالنصب هذا متعلق بقوله فعل لا مصدر فعل متى الفعل يكون قبل خروج وقته قبل خروج وقته على الضمير هنا مذكرا وعرفنا ان ما صادقه على عبادة كذلك فعل بعض ما ما أي عباده قبل خروج وقتها هذا الأصل. لكن لكننا اعادوا اعتبار لفظ ما انه مذكر في اللفظ مؤنث في في المعنى وهذا جائز كما مر معنا مرارا قبل خروج وقته أعاد الضمير مذكرا باعتبار لفظ ما واجبا كان أو مندوبا وادبا كان أو مندوبا يعني سواء كانت هذه العبادة واجبة أو كانت مندوبه فكل منهما يوصف ب بالاداء وعندنا فرض يقع اداؤه وعندنا نفل يقع أداء وعندنا فرض يقع قضاء وعندنا نفل يقع قضاء والشان كذلك في في الاعاده اذا هذه العبادة ليعم الأداء فعلوا بعض ما اي عباده واطلق هنيد تدخل فيه ماذا الواجبه والمندوبه يعني شمل الفرض وشمل المندوب قال وقيل كل وقيل اي قال بعض اهل الأصول وقيل اي قال بعض اهل الاصول في حد الاداء كل يعني فعل كل عرفنا هذا من قوله فعل بعض فذكر الأول وحذف من الثاني فعل كل ماذا ما دخل قبل خروج وقته ذكر الأول وحذف من الثاني اذا كل منهما هذا يسمى احتباك سماه احتباك وقيل كل اي قال بعض اهل الاصول في حد الأداء الصلاح كل اي فعل كلي اي فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه وهكذا ففعل بعض العباده فيه وبعضها بعده لا يكون اداء يعني على الأول فعل بعض العباده في وقتها المقدر لها شرعا اين يقع فعل البعض الآخر خارج الوقت خارج الوقت هل يمنع هذا من وصفها بالأداء على هذا الحد الجواب لا لا يمنع لكن اذا قيل فعل كل العبادة في وقتها حينئذ ما احترزنا به في الحد الأول يكون قد خرج هنا ففعل بعض العباده في الوقت وبعضها الآخر خارج الوقت لا يسمى اداء وانما يسمى قضاء على هذا القول مشى على أنه إذا ادرك ركعه من آخر الوقت فصلاها ثم خرج الوقت فهي قضاء ولذلك عبر بماذا بأن الأداء إنما يكون لفعل الكلي لابد ان تقع العباده بكاملها بين الوقتين فلو خرج جزء منها حينئذ لم يقع العباده كاملة بين الطرفين فيسمى ماذا فيسمى قضاعي يسمى قضاء سمى قضاء لو جمع بين الطرفين يسمى قضان. وعلى الحد الأول فعل بعض ما دخل اذا مع البعض الاخر ويكون بعد خروج وقته وعليه إذا ادرك مقدار ركعتين فصلاها ثم اكمل الصلاة بعد خروج الوقت على هذا القول يسمى ماذا يسمى اداء يسمى أدان. ففعل بعض العباده فيه أي في الوقت المقدر له شرعا وبعضها بعده بعده لا يكون أداء حقيقة على هذا التعريف وقيل كل كما لا يصدق عليه حد حد القضاء وقيل ما وقع في الوقت اداه وما وقع بعده قضاء والعباده متباعده يعني هذا ثم خلاف قلنا العباده الاصر فيها الاداء ايقاع العباده بين الوقتين والقضاء ايقاع العباده بعد خروج وقتها المقدر شرعا هذا الأصل قسم ثنائيه يقع اشكال فيما اذا جمع بين الوقتين وقت الأداء وبعد خروج الوقت ماذا يسمى قيل أداء مطلقا وقيل قضاء قيل قضاء مطلقا وقيل يجمع بين الوصفين فيقال أداء وقضاء وهل قيل بانه لا يسمى أداء ولا قضاء فانه قد قيل لا اذكر الان لكن اختلف فيه هل أداء أم ام ام قضاء وان كان الخلاف يتعلق به بالصلاه في عباده الصلاه فحسب وهذا دل الدليل على ماذا على أن من أدرك الصلاه قدر أو مقدار ركعه من الوقت قبل خروج وقتها المقدر لها شرعا الطرفين حينئذ فقد أدرك الصلاه ولا يكون أدرك الصلاه إلا إذا كانت اداء حينئذ لو نظرنا إلى مجرد للصلاح دون نظر إلى الدليل الشرعي حينئذ إذا جمع بين الطرفين فلا يكون اداء لان شرط الأداء ان يكون ماذا ان يوقع العباده بكمالها بين الوقتين وهنا لم يوقع العباده بين, بين الوقتين بل اخرج بعضها وحينئذ الاصل فيه من حيث الاصلاح ان لا تسمى اداء لكن دل الدل الدليل الشرعي على أن الأداء إنما يعتبر في الصلاه بعينها إذا أدرك ركعه فحينئذ يكون ماذا تكون هذه الحالة مستثنى تكون هذه الحاله مستثنى وهذا ما فيه التعريف الأول ثم الأداء فعل بعض ما دخل مشى فيه على طريقه الفقهاء وهو المعتمد أن من ادرك ركعه فقد أدرك الصلاه فتسمى كلها أداء اما من قال بانها تسمى اداء وقضاء فهذا يغلب الأداء على, على القضاء أو يغلب القضاء على الاداء لماذا لانهما متقابلان لان القضاء والأداء متقابلان فإذا جمع بينهما فإما أن يغلب الاداء على القضاء أو او بالعكس او بالعكس وعلى القول الثاني وقيل كل هذا باعتبار أن الجميع يسمى قضاء ولا يسمى ولو يسمى أداء. إذن محل النزاع او سبب النزاع في هذين القولين قيل بعض قيل كل هو مجا الأثر فيه وهو أن من أدرك ركعه من الصلاة قبل خروج وقتها فقد ادرك الصلاه اين هل أدركها بمعنى انها تسمى اداء حقيقه أو لا هذا في الفهم في نزاع لكن ظاهر النص أنه قد ادركها على على اصلها والاصل حمل اللوظ على على حقيقته فلا عدول إلى الى المجاز وقوله وقيل كل بالجر غير منون لاضافته إلى مقدر دل عليه ما قبله اي فعل كل ما دخل وقته كما عرفنا وقيل كل عندنا مقدران مضاف وهو مضاف اليه والمضاف اليه هو مضاف كذلك فحذف المضاف فعل كل ثم كل اقيم مقام المضاف اليه قيل كل ما دخل وقته اذا حذف المضاف اليه فعندنا هنا حذفان من الأول ومن الثاني يعني الكلمه السابقه والكلمه اللاحقه اي فعل كل ما دخل وقته فعل هذه محذوفة وما دخل وقته هذه محذوفه بقي ماذا لفظ كن لفظو لفظ كن وحذف لدليل هذا يعتبر سائغا عند اهل العربي كان الحذف لدليل صار ماذا ليس فيه خلل فلا يقال هنا ماذا انه في خلل قد يقال بانه خلل من حيث ماذا من حيث شده الاختصار أن أده إلى هذه لانه ذكر التعريف بكلمة واحدة قيل كل كل قيل هذه ليست من التعريف يعني قيل في حد الأداء كل يسمعوا كل يعني ماذا اشرب حينئذ شده الاختصار ادهى الى ان جعل التعريف فيه في كلمة واحدة من هذه الحيثيه هو قد قد يلام لكن الحذف السابق واللاحق كلاهما جائز في في لسان العرب واورد على المصنف من أن التعريف الأول الذي وفعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه ورد عليه أمور يعني اعتراضات اسئله تسمى اسئله الأول قالوا لا يتناول أداء الصوم ولا الحج ولا أداء الصلاه إذا فعلت كلها في الوقت بالتصريح بل بفحوى الخطاب لانه يريد السؤال إذا قال فعل بعض هذا أداء اذا اذا فعل البعض ادا طيب يريد السؤال اذا فعل الكل من باب اولى صحيح اذا ايهما اولى بالتعريف الكل او البعض ايهما اولى بالتعريف الكل وليس البعض الاصل في الاداء اقاء العباده كلها بين الوقتين واما خروج البعض وبقاء البعض هذا خلاف الاصل هذا خلاف الاصل فبدلا من أن يذكر ما هو الاصل ذكر ما هو الفرع ولذلك اورد عليه ماذا الصوم طيب الصوم هل يدخل اذا قيل فعل بعض على هذا على اللفظ نفسه فعل بعض ما دخل وقته الصوم يريد لا يكون ادا لماذا لان الصوم لا يتبع الصلاه تتبع لذلك تقع ركعه او ركعتان في الوقت ويقع الباقي خارج الوقت لكن الصوم هل يمكن ان نبدا بعد طلوع الشمس فيصوم يقع البعض والبعض بعد خروج غروب الشمس لا هل يمكن ان يقع الحج بعد العاشر وبعده الى يمكن لا يمكن اذا لابد ان يقع في وقته وكذلك الصوم لابد ان يقع في وقته اذا ارد عليه الصوم فلا يدخل في التعريف الا بطريق المفهوم فحو الخطاب واورد عليه الحج فلا يدخل في التعريف الا بطريق المفهوم يعني فحوه الخطاب وكذلك الصاليد فعلت كلها جميعها حين اذا عليه يريد عليه فلا تدخل هذه الأمور الثلاث الصوم والحج وكلاهما لا يتبعض والصلاه وهي تتبعض لكن لو فعلها كلها لا يصدق عليه الحد وانما يصدق عليه بطريقي فحول الخطاب وذلك غير لائق بالتعريف تعريف إنما يذكر العبادة باعتبار الطرفين بالمطابقه دلاله المطابق دلاله لفظيه هذا الأول الثاني قالوا بانه يصدق يعني التعريف يصدق بما اذا فعل قبل دخول الوقت مع انه مع العمد فاسد ومع عدمه يقلب الفرض نفلا لأن الحد ماذا قال أن يفعل البعض متى بعد دخول وقته طيب البعض الاخر متى يفعله صار محتملا صحيح قال ثم الأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته قبل خروج وقته يريد عليه أن البعض الاخر متى يفعله فيحتمل انه قبل دخول الوقت قبل دخول الوقت وهذا يراد صحيح في محله لكن ينبغي أن يقيد بانه عرف العبادة ذات الطرفين اذا فسرنا ما في قوله بعض ما بأن عباده عينا لها الوقت شرعا وحد لا يرد عليه هذا الايراد والا في الاصل انه يرد لولا لم نفسر ما بهذا المعنى لصح الايراد عليه لانه عرف بان الاداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته والبعض الآخر قد يكون قبل دخول الوقت فالاراده في محله لكن نقول لا لا يسلم هذا لأنه إنما اراد عباده معينة وهي النوع الثالث الذي ذكرناه فيما فيما سبق الامر الثالث سؤال الاعتراض قال أنه يقتضي أنه إذا فعل بعض العباده في الوقت والبعض الآخر خارجهم يكون اداء ولو في الصوم والحج مع أنه لا يصح وكذلك لو صام من بعد الظهر الى الساعه 10 ليلا حين ندي نقول ماذا لا يصح هذا مع انه ماذا فعل البعض في الوقت والبعض الاخر بعد خروج وقته لا يصح وكذلك الشان في في الحج رابعا قالوا بانه يقتضي أنه إذا فعل بعض ما يكون اداء يعني إذا فعل البعض يكون اداء مطلقا لانه لم يسمى الصلاة هنا ولا عدمها وانما هو صادق بماذا الصلاة في الصلاه فحسب يعني الذي دل النص عليه بأنه إذا اوقع بعض العبادة في الوقت وبعضه الاخر خارج الوقت فهو اداه انما جاء النص في في الصلاة فحسب وما عداه فيكون داخلا في الحد يكون داخلا فيه في الحد ثم قال بعض والناس قال ركعه اذا أقل من الركعه يكون ماذا يكون اداها وليس الأمر كذلك اذا هذه كل اسئله اعتراضات على المصنف وبانه يقتضي انه اذا فعل بعض ما يكون اداء لان البعض مبهم وبانه يصدق بعدم فعل البعض الاخر اصلا بمعنى انه اذا فعل بعض ما دخل وقته صلى الظهر وفعل البعض ركعتين وترك الباقي ها يسمى اداء وكذلك ظاهر النفل اذا كنا ظاهريه حينئذ نكون على, على هذا الفهم وفعل بعض فعل بعض ما دخل وقته اين البعض الاخر مسكوت عنه لم يفعله عينيد شمل حالين اما ان يفعل واما ان لا يفعل واذا لم يفعل فيعين يسمى اداءا سميا اداء هذا التعريف بهذه الاربعه الاسئله جعلوه يعني باطلا المناصله باطلا من, باطل من اجاب المحلي بقوله قال وقوله فعل بعض يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت ايضا على ان يعدل التعريف قال فعل بعض أي مع فعل البعض الآخر اذا ليس عندنا بعض ونكتفي به عن البعض الاخر ثم قال أيضا في وقته ليس قبل وليس بعد هذا الاصر الا ما جاء الدليل به باستثناء قال وقول فعل بعض يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا صلاه كان او صوما او بعده في الصلاه لكن بشرط أن يكون المفعول فيه منها ركعه كما هو معلوم من محله لحديث الصحيحي من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاة فجعل التعريف شاملا لصورتين المحل هنا المحلي هذا قالوا انه لا يحفظ شيئا لا يستطيع ان يحفظ حتى قيل لا يحفظ القران لكنه اوتي فهما من عجائب الدنيا فيقول فعل بعضي يعني مع البعض الاخر مع البعض الاخر في وقته أيضا في وقته ايضا فعن شمل هذا التعريف صورتين فعل الكل في الوقت ثانيه فعل البعض المعين لكن بشرط ان يكون هذا البعض المعين الذي وقع قبل خروج الوقت ركعه لا يكون اقل من من ركعه فالصوره الاولى عامة فدخل فيها الصوم والحج والصلاه اذا فعلها كاملة قبل خروج الوقت والصورة الثانية خاصة بالصلاه إذا اوقع ركعه قبل خروج الوقت ثم ثم خرج الوقت حينئذ نكون قد اعتذر للاجابه عن هذه الأربعة الاسئله بالتقدير وهذا منافي لطريقه الحدود لماذا لان الاصل أنه لا يقدر له شيء لكن من باب احسان الظن قال فعل بعض مع فعل البعض الاخر مع فعل البعض الاخر من اين جاء بها من أجل إصلاح الحد وان الاصل في اصله هو فاسد اي من أجل إصلاح الحد حده بذلك بمعنى أنه زاد عليه تكمله قال فعل بعض يعني مع فعل البعض الاخر في الوقت أيضا صلاة كان هذا يتم في الوقت كاملا او صوما او بعده يعني بعد خروج الوقت في الصلاه على جهه الخصوص لكن بشرط أن يكون المفعول فيه منها فيه في الوقت منها من الصلاه ركعه لحديث من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه فبهاتين الزيادتين زاد المحل على الحد من أجل الاجابه عن هذه الأربعة الاسئله يعني أن الاداء له صورتان كلام المحل الاداء له صورتان فعل الكل في الوقت فدخل الصوم والحج والصلاه كاملة لا, لا اعتراض فعل الكل في في الوقت ثانيه فعل البعض المعين وهو ركعة فيه في الوقت والباقي بعده هذا خاص بماذا بالصلاتين وهذا هو نص على اي صورتين للسبكي الاولى ام الثانيه نص منطوقا الثانيه حينئذنا الصوره الثانيه فعل بعض لا لا تصدق الا على صله في حسب ثم وقع ابهام ما هو هذا البعض وقع اشكال وهذا الحد لذلك يقول فيه في اشكال فترك الصورة الأولى التي هي العامه والاعم التي ينبغي أن يعرف باعتبارها وجاء الى المستثنى الذي هو هو الصلاه وحسب فنظر اليها بهذا الاعتبار قال يعني أن الاداء له صورتان فعل الكل في الوقت وفعل البعض المعين وهو ركعه فيه في الوقت والباقي بعده واقتصاره على هاتين الصورتين لبيان الواقع لا للاحتراز عن فعل البعض قبل الوقت لمعرفه اولا أنه غير غير داخل يعني ليس عندنا احتراز وانما هو لبيان الواقع بمعنى أن الأداء لا يكون إلا في هاتين الصورتين هل هناك احتراز الجواب لا لماذا لأنه إذا ورد فعل البعض قبل دخول الوقت قلنا البحث الأداء والقضاء والاعاده انما هو في عبادة معينه وهي ما لها طرفان اذا ذاك خارج وليس بداخل وبهذا ظهر أن حقيقة الأداء على كل من القولين فعل الكل إلا أنه على الأول الاول يعني التعريف يكفي في تسمية الكل أداء فعل البعض قبل خروج الوقت بخلاف على القول الثاني إذا جعلنا التعريف الأول فعل بعض بانه صادق بالصورتين فعل الكل والبعض بشرطه اذا ما الفرق بين التعريفين لا فرق لا فرق بين بين التعريفين إلا أن الثاني أولى من الأول باعتبار أنه نص على الأعم في العبادات فقال كل فعل كل والأول الذي هو فعل بعض حينئذ نظر الى المستثنى الذي هو الصلاه وما عداها من سائل العبادات لم يذكرها بطريق المنطوق وانما ادخلها بخلاف بالمفهوم بالمفهوم فيكون الثاني بهذا الاعتبار اولى من, من الأول وبهذا ظهر أن حقيقة الأداء على كل من القولين فعل الكل إلا أنه على الاول التعريف الأول يكفي في تسميه الكل اداءا فعل البعض قبل خروج وقته لكن هذا لا يكون الا في شأن الصلاه أما الصوم والحج نحو فليتئ ذلك بخلافه على القول الثاني اذ هو مبني على أن الجميع قد ويدل على ذلك أن المصنف عرف المؤدا بما فعل من كل العباده في وقتها أو فيه وبعده المؤدا المفعول عرفنا ان ثم فرقا بين الاداء وبين المؤدا الاداء هو الفعل والمؤدا هو المفعول عرف المؤدا بانه المفعول بما فعل كاملا في الوقت أو فيه وبعده فدل على أنه أراد ماذا اراد صورتين ارادا بالاداء صورتين فعل كل العباده في وقتها قبل خروج وقتها الثاني فعل البعض المعين بشرطه على التفصيل السابق قال العطار بعدما أجاب المحلي بهذه الاجابه قال ولا يخفى أن دفع الشارح هذا تكلف لا دليل عليه تكلف لا دليل عليه وكانه بناه على أن المراد يدفع الاراده مطلقا وفي كلام يعني الدفاع مطلقا عن عن المصنف وفي كلام لا يكون هذا البحث او هذا الطريق من طرق اهل العلم مرادا ان تدافع عن المصنف فقط لا انما يكون النظر فيه في المسائل لانه قدرش نحن في مقام حد وتعريف وليس عندنا في التعريف ماذا ما يفهم من خارج فاذا قال فعل بعض مع الفعل الآخر في وقته زد تقيدين من اين كله من أجل اصلاح التعريف والعاصل اصل فيه النقد لاصله لكن قول المعترض وبانه يصدق بما إذا فعل قبل دخول الوقت مع انه مع العمد فاسد ومع عدم ينقلب الفرض نفلا هذا لا يسلم هذا لا لا يسلم بأن تعريف المصنف يشمل هذه الصورة لأن الفعل إنما تعلق ببعض شيء موصوف ذلك الشيء بأنه دخل وقته كما عرفنا سابقا فالفعل انما تعلق به بعد دخول الوقت كما هو العنوان قل ادا ثم قال فعل بعض ما دخل وقته عباده عينا لها الوقت وحده بحثنا في هذا فكون يرد عليه انه يصدق التعريف على فعل العباده قبل دخول وقتها قل لا هذا ليس بي ليس باراد فلا يدخل ما لو فعل البعض قبل الوقت وقوله وقيل كل اي وقيل فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه سياقه يقتضي ان الاعاده لا تدخل في الأداء والقضاء لانه جعلها امورا متقابله وصابنا الاعاده هي جزء من الأداء وهي جزء من من القضاء واوجب بأنه لا يلزم من تغاير المفاهيم بالتعاريف التباين يعني إذا عرف الأداء بتعريف خاص ثم عرف الاعاده يدل على ماذا على أن الاعاده ليست داخله في مفهوم الأداء وإلا لجعل لها قيدا في ضمن الاداء لكن النظر هنا باعتبار المفاهيم لا يلزم منه التباين لا يلزم منه تبا قد اجعل لزيد تعريفا واجعل لعمرو تعريفا ولا يلزم منه ماذا أن كل منهما مباين لي للاخر هكذا اوجب بأنه لا يلزم من تغير المفاهيم التي تدل عليه التعاريف التباين بل يجوز صدق احديهما على الاخر فالاعاده قبل خروج الوقت أداء واعاده الاعاده قبل خروج الوقت أداء وإعادة وبعد خروجه اعاده وقضاء اعاده وقضاء قال الزركشي قوله فعل بعض ما دخل وقته جنس جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه هذا اشار إلى فعل البعض المعين وهو ركعه فيه والباقي بعده جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه كذلك وما دخل ولم يخرج هذا اشار الى فعل الكل فاراد ان ان يجيب بما اجاب بعضهم عن اجابه المحل بأن المصنف إنما أراد أن يذكر صورتين للاداء فعل الكل في الوقت قبل خروج الوقت الثاني فعل بعض قبل خروج الوقت والباقي يكون بعده اذا هاتان صورتان نص على الثانية وأدخل الأولى بالمفهوم ادخل الاولى بالمفهوم فقوله فعل بعض ما دخل قال هذا جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه وما دخل ولم يخرج وقوله قبل خروجه فاصل يخرج فعله بعد خروجه وهو مسمى بالقضاء وإنما قال بعض لماذا نص على بعض ارادا ان يعتذر له الزركشي لكن على طريقه الفقهام وإنما نص على بعض لان الأصح عندنا في من فعل بعض العباده في الوقت وبعضها خارجها خارجه انها تكون أداء كلها على الصواب ان من فعل العباده في بعض في بعض وقتها يعني قبل خروجه وفعل الباء الف... الباقي بعد خروج الوقت تسمى ماذا تسمى اداء هذا الصواب تكون أداء كلها لكن بشرط أن يكون المأتي به في الوقت ركعه عدنا من ركعه لا على خلاف الركعه السجد الأولى إلى اخره ليس هذا المراد منا مرادنا ماذا التمثيل به مشتهر عند اهل اللعيب ولا يفهم من لفظ بعض أنه للتقييد احترز به عن الكل لا وانما ذكره لبيان الواقع فقط ليس للاحتراز ليس عندنا الوصف قد يكون احتيازا وقد يكون لبيان الواقع قل هنا هل المراد به بيان الواقع او الاحتراز ان قلت للاحتراز معناه ماذا اخرج الكل اخرج الكل وليس هذا مراده ليس هذا ولذلك قال ولا يفهم من لفظ بعض أنه للتقييد حتى يلزم انه اذا فعل الكل لا يكون اداعا اذا أخرج ماذا اخرج الكل قل لا ليس المراد هذا لان من فعل الكل لا فقد فعل البعض وزاد من فعل فعل البعض وزاد اذا فاعل البعض صادق على صورتين على الصورتين السابقتين فاعل البعض صادق على الصورتين اذ من فعل كل فقد فعل البعض وزاد قبل خروج وقته أو يفعل البعض ولا يزيد إلا بعد خروج وقته فلذلك قوله بعض هنا ليس للتقييد بعضية وانما راد بها التنبيه فقط وليس الامر كذلك قال وانما كان يلزم السؤال الا لو قال فعل البعض يفيد البعضية فقط يعني القيد تقييد حينئذ يريد الاعتراض يريد الاعتراض ويصح في محله وليس الأمر كذلك مع ان كون فعل الكل في الوقت اداءا في غاية الوضوح لكن هو اراد تعريفه فلا بد ان ياتي بلفظ يدل عليه واما ان يفهم بالمفهوم وهذا ليس من شاني الحدود قال مع ان كون فعل الكل في الوقت اداءا في غايه الوضوح واولى بكونه اداءا من فعل البعض ثم قال واعلم أن كلامهم ان سلم من هذه الحيثيه فهو خارج عن صناعه الحدود علي ليس على طريقة اهل الحدود فإن المفعول جميعه في الوقت هو المقصود هذا الاصل فيه ما فعل جميع في الوقت هو المقصود بالتعريف فكيف يجعله يدل عليه بالمفهوم دون المنطوق ويجعل ما وقع فيه نزاع هل هو اداء ام قضاء يجعله الاصل فيه في التعريف فإن المفعول جميعهم في الوقت هو المقصود فجعله مستفادا من المفهوم أو من امر خالد عن اللفظ كما جعله المحل اجحاف لا حاجة إليه لا حاجة إليه ينذر الاعتراض على التأليف سالما ثم انه أطلق البعض فشمل ما دون ركعه أو كذلك ولم يقل أحد انه أتم إذا اذا كان دون ركعه هكذا النسخ لعله فيها خطأ ان انما هذا إنما يأتي فيه في الصلاة يعني لا مطلق العباده يعني عادنا من ركعه المذهب عندنا الحنابل لو كبرنا ادرك الصلاه كذلك لو كبر تكبيره الاحرام ثم خانده الوقت ادرك الصلاه يريد يسمى ماذا تسمى ماذا الصلاه تسمى اداء يريد ادرك ما دون ما دون الركعه لكن في غير الصلاه لم يقل أحد أنه إذا أدرك بعض الصوم فقد أدرك الصوم أو إذا ادرك بعض الحج فقد أدرك الحج انما شان الخلاف في في الصلاه في حسب. قال وكلامه في العباده من حيث هي مطلقان فعل بعض ما دخل وقته اذا هو يتكلم عن ماذا عن أداء العبادة مطلقا دون تحديد بالصلاه نحوها والاصل فيه العموم وهذا التبعيد انما ياتي في شان الصلاه فحسب اذا اطلق العام واراد به الخاص وهذا كذلك مناف للحد ولذلك قال وكلامه في العباده من حيث هي فكيف يعرف العام بالخاص لان قوله فعل بعض ما دخل وقته هذا لا يصدق إلا على الصلاه فحسب وليست على الصلاه اذا ادت كامله بين الوقتين بل الصلاه التي فعل ركعه وما دونها في آخر الوقت مخرج عن الوقت هذا الاصل فيه من حيث النطق وإنما ادخلوه من حيث المفهوم باعتبار ما مر قال واشار بقوله وقيل كل إلى الوجه المقابل له وهو انها لا تكون اداء إذا قيل لابد أن نفعل كل العبادة إذا فعل البعض لا يكون اداء وانما يسمى قضاء ولذلك القول الثاني في التعريف تعريف الاداء قيل كل هذا مبني على أنه إذا أدى ركعه آخر وقتي الصلاه ثم خرج الوقت أن الجميع يسمى قضاء ولا يسمى اداء ولا يسمى اداء لو سماه اداء لم اختلف معه مع الاول انما اختلف في ماذا في التعبير فحسب وقيل كل إلى الوجه المقابل له وهو انها لا تكون اداءا ومن قال بعضها أداء وبعضها قضاء فهو قائل بانها ليست اداءا ليست اداء عن العبادة بتمامها كلام عن عباده بتمامها والمصنف مشى على مذهب الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعه من الصلاة فقد أدرك الصلاه ولعل الاصولي لا يوافقون على تسميته اداءا وعباره طافحه بذلك والصواب ان يسمى اداءا للنص الذي هو المعول عليه في هذه المساله ثم انه يتم ذلك إذا كان مراد الفقهاء بقولهم في مفعول البعض انه أداء مع الحكم على الباقي بخروج وقته وانما وصف بالاداء تبعا وهو احد الاحتمالين للرازي يعني ثم نظر للفقهاء إذا قيل اوقع العباده في آخر وقتها ثم بعد ذلك خرج الوقت فمن سمى هذه الصلاه اداء طائفتان منهم من جعل الثاني تبعا للاول كما قلنا اداؤنا اصلي واداؤن تبعي اذا ليس على مرتبة واحدة ومنهم من ذهب إلى أنه لان الوقت كما هو باق وهذا فيه بعد لماذا لان الاصل أن الازمنه محدد ابتداء وانتهاء حينئذ من وصف هذه العباده بكونها أداء له نظران اما أن جعل الوقت اصليا كله ولو خرج الوقت فالحكم حينئذ للعباده ابتداء وانتهاء وكانها وقعت في في وقتها ومنهم من قال لا حكم بكون الصلاه أداء بالالحاق الثاني بالاول فالاول اصلي والثاني تبعي ولذلك قال ثم انه يتم ذلك إذا كان مراد الفقهاء بقولهم في مفعول البعض انه اداء مع الحكم على الباقي بخروج الوقت بخروج الوقت يعني لا يسلم له حتى على مذهب الفقهاء حتى على مذهب الفقهاء فعل بعض مع خروج الوقت هذا يسمى ماذا عند المصنف يسمى اداء يسمى اداء باعتبار ماذا باعتبار أن الثاني تبع للأول أو أن الوقت متسع ممتد فيه خلاف في خلاف قال وانما وصف تبع تبعا وهو أحد الاحتمالين للرازي أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني وهو أن الكل في الوقت على قول من الفقهاء فلا يصح للسدرات لانه لم يقع شيء خارج الوقت خارج الوقت يعني بعض الفقهاء وهذا في تكلف إذا أقع ركعه في اخر الوقت ثم خرج الوقت لم يخرج الوقت لانه شرع في العباده والوقت تابع للصلاة كما ان الصلاه لا تتبعض كذلك وقتها لا لا يتبعض لكن هذا ادى ضعيف فكان ينبغي حيث لاحظ الصلاح الفقهي أن يقول ما دخل وقته الاصلي والتبعي من أجل ماذا الثاني كما لو جمع بين الصلاتين تاخيرا فان المؤخرة تكون أداء على الصحيح مع انه خرج وقتها الاصلي لكن وقت ماذا تبعي على هذا التعريف لكن وقت الثانية وقت لها بالتبع وقيل تكون مقضية على القاعدة وفائدة الرخصه رفع الاثم وتجويز قصر الظهري على بعيد صاب انه ماذا أن الوقتين صار وقتا واحدا وقتا قال في الاصل بعد تعريف الأداء والمؤدى ما فعل اذا ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل قال في الاصل بعد تعريف الأداء والمؤدى ما فعل يعني الذي فعل مؤده هو المفعول والاداء هو هو الفعل هذا الاصره ان كان بينهما تلازم وتوسع الاصوليون في اطلاق كل منهما على على الاخر كما سبق بيانه والمؤدى ما فعل أي الذي فعل والموصول للعهد وصولنا للعهد الذي فعل ما فعل أي المفعول وما هو المعهود المعهود ما فعل من كل العبادة في وقتها على قولين أو فيه وبعده على الأول لان القولين فعل بعض فعل كل اتفقا على أنه لو اتى بالعباده بين الوقتين فهو ادا اتفقا اولى اتفق على انه لو اتى بالعباده في وقتها قبل خروج الوقت كاملة حينئذ يسمى ماذا يسمى اداء واختلف فيما إذا فعل البعض ثم خرج الوقت فعل القول الأول التعريف الأول فعل بعض يسمى اداء وعلى التعريف الثاني لا يسمى لا يسمى اداء هو قضاء اذا المعهود من كل العبادة في وقتها على قولين أو فيه وبعده على الاول والوقت لما فُعل كله فيه أو فيه وبعده هذا الوقت الشرعي لما فُعلت العباده فيه كله أو فيه وبعده والشان الثاني يتعلق به بالصلاه يعني البعض المعين بشرطه الخاص وبعده أداء أي للمؤدى قال الزركشي لما فرغ من تعريف الأداء الذي هو مصدر اخذ في تعريف المؤدى الذي هو اسم مفعول وانما عرفه ليستفاد فائده ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الاداء بما لا يصح الا تعريفا للمؤدى كما مر معنا في تعريف صاحب التحبير ما فعل في وقته هذا في اعتراض في في اعتراض فهو ارد ان ينكت على ابن الحاجب مثلا لانه عبر بذلك فان أن انت عرفت المؤدى ورد ان يرسل له رساله انت عرفت المؤدى وقبله انت عرفت المؤدى والتعريف الاصل فيه للاداء وهذا تنكيت قال ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الأداء بما لا يصح إلا تعريفا للمقدم ولهذا قال ما فعل ولم يقل المفعول وان كان لفظ المفعول اقصر من لفظ ما فعل لانه اراد حكايه لفظ ابن الحاجب أو بعضه ليتفطن له لان ما في قوله ما فعل نكره موصوفه أي شيء فعم ولو جعلها موصوله احسن ما فعل نكرة موصوفه أي شيء فعم والاداء في الحقيقة فعل ما دخل وقته فعل اذا يرجع الى ماذا إلى الفعل النفسي وليس إلى المفعول وفرق بين المصدر واسم المفعول في قلت يخلصه من ذلك جعلها مصدريه قلت لا يصح لان ما حرف لا يعود عليها ضمير وهو ضمير عائد إليها وهو قوله في وقته ما فعل في وقته ضمير عود الى ما ولو كانت مصدريه لما صح مرجع لما صح عود الضمير إليها لأن الضمائر لا تعود الا على الاسماء كذلك زيد ضربته علميه أو اسميه كذلك ما أخذ من من الضمير وهنا ضمير عائد اليها وهو قول في وقته والضمير لا يعود الا على الأسماء اذا ما فعل المعدى ما فعل اي المفعول والعاصر في تعريف الأداء فيلك انت فعل المأمور به كما عبر الطوفي وسبق قول صاحب التهبيل الأداء والقضاء إنما هو للفعل لا المفعول وانما المفعول هو المؤدى والمقضي وقد فعل ذلك التاج السبكي في جمع الجوامع الاصلي فقال الأداء والقضاء الفعل والمؤدى والمقدم فعل وهو وهو المفعول اذا هذا ما يتعلق بقوله ثم الأداء وفعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل ثم ذكر ما يقابله وهو القضاء فقال وفعل كل او فبعض ما مضى وقت مستدركا به القضاء نفس القضيه وفعل كل او فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء قضاء في اللغه كما قال في مختار الصحاح القضاء الحكم والجمع الاقضيه قضى الحكم والجمع الاقضيه والقضية مثله والجمع جمع قضايا وجمع قضايا وقضى يقضي بالكسر قضا يقضي يعني باب فعل يفعلو بالكسر قضى اي حكم ومن قول تعالى وقضى ربكك الا تعبدوا الا اياه وقضى حكم وقد يكون بمعنى الفراغ بمعنى الفراغ من الشيء والانتهاء قالوا قضى تقول قضى حاجته يعني انتهى منها وفرغ منها قضى حاجته وضربه فقضى عليه اي قتله كانه فرغ منه وقضى نحبه ها مات وقد يكون بمعنى الاداء هذا معنى الثالث اذا ياتي بمعنى الحكم وياتي بمعنى الفراغ من الشيء وياتي بمعنى الأداء بمعنى الاداء والانهاء تقول قضى دينه ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب وقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الامر اي انهيناه إليه وابلغناه ذلك اذا هذا ياتي بمعنى بمعنى الاداء إذن القضاء في لسان العرب ياتي بمعنى الاداء ومر معنى ان الاداء ياتي بمعنى القضاء كما قال صاحب القاموس قال الفراء في قوله تعالى ثم مقضى الي يعني امضوا الي كما يقال قضى فلان اي مات ومضى وقد يكون بمعنى الصنع والتقديم هذا المعنى الرابع بمعنى الصنع والتقديل قالوا قضاه أي صنعه وقدره ومن قول تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين ومنه القضاء والقدر من هذا النوع النوع الرابع منه القضاء والقدر وباب الجميع ما ذكرناه اذا قضى ياتي بمعنى فرغ وقضى ياتي بمعنى ادى وقضى ياتي بمعنى قدر وصنع وقضى في الاول ياتي بمعنى حكم وهو المشهور قال الطوفي ولا شك ان فعل العباده خارج وقتها لفواتها فيه العذر أو غيره هو فراغ منها هو فراغ منها وأداء لما وجب في ذمته منها لغة وانتهاء إليه وانهاء له اذا تطابق المعنى اللغوي والمعنى الاصلاحي تطابق أي المعنى اللغوي والمعنى الاصلاحي وفي القاموس القضاء ويقصر ما معنى هذا قضاء والقضاء والذي قال الناظم ماذا وفعل كل او فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء لم يقل به قضاء يعني بالهمز انما قال قضاء اذا هو لغه فيه او لا لغته ولا نقم حذف الهمزه للضروره انما نقول لغا اذا القضاء ويقصر هكذا قال في القاموس في المذكرة للشيخ شنقيط رحمه الله تعالى وأما القضاء في اللغة فياتي لمعان كثيرة ومنها فعل العباده كيفما كان في وقتها املا فعل العبادة كيفما كان في وقتها املا يعني يصدق على الاداء يصدق على في اللغه يصدق على الاداء لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاه قضيتم الصلاه يعني فعلتموها بعد خروج وقتها لا يعني نهيتم واديتم وجاء بمعنى الاداء فإذا قضيت مناسكك السابقه اذا قضيت الصلاه واما صلاحا فما سبق شرحه في الأداء ياتي بعينه في القضاء فهو ما فعل بعد وقت الأداء على قول الجمهور يعني فعل العباده بعد خروج وقتها المقدر لها شرعا بالمقابل قال في التحويل والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء وذلك كفعل الصلوات الخمس وسننها والصوم بعد خروج وقتها وهو ظاهر هو ظاهر يعني يؤمر بالعبادة بالصوم في شهر رمضان فلا يصوم لعذر ما فان يفعلها بعد خروج الوقت يعني بعد خروج شهر رمضان وكذلك الشأن في الصلوات قال وسننها ليدل على أن القضاء ليس متعلقا بالفرائض فحسب وإنما كذلك السنن تقضى لكن بشرطها معروف عند اهل العلم قال في الأصل والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت ادائه يعني عكس ما سبق عكس ما ما سبق والقضاء فعل كل وقيل بعض ما يعني فعله بعض ما خرج وقت ادائه حذف من الأول ما صرح به والثاني وهو ماذا ما خرج وقت ادائه ونص في الاول فعل كل ما حذفه من الثاني وقيل بعض اي فعل بعضه فعل بعض يعني الاحتباك هنا كما هو الشان هناك قال الناظم وفعل كل أو فبعض أو ببعض ما مضى وقت له مستدركا مستدركا به القضاء جزء به وجهان قال الناظم وفعل كل بدون تلوين للنية المضاف اليه بدليل ما بعده أي وفعل كل ما مضى وفعل اي وفعل كل ما مضى أي خرج وقت أدائه هذا جنس دخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج ما خرج وقته وما لم يخرج واخرج ما فعل بعضه على ما تقدم من أنه اداء بشرطه السامه لانه قدم ماذا هنا؟ قدم ما أخره؟ في الاداء قال وفعل كل اذا لو فعل البعض بشرطه السابق ركعه قبل خروج وقت الصلاه ثم فعل الباقي بعد خروج الوقت على هذا التعريف يسمى ماذا سمى قضاءا سمى سمى قضاءا اولى هل يسمى قضاء اولى وفعل كل ما ضا وقت لهم اذا فعل جميع العباده بعد خروج وقتها حين اذا فعل البعض هذا لا يتعدى ان يسمى ماذا يسمى قضاء وداء ها يسمى قضاء او لا اذا عرف القضاء بانه فعل كل ما خرج وقته اذا اذا فعل البعض ثم خلد الوقت هذا ادا اذا ما خلد اذا لم؟, لم يخرج قال جنس يدخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج لم يخرج قال هناك واخرج ما فعل بعضه على ما تقدم من انه اداء بشرطه السابق يصح ولا يصح يصح انه اخرجه بهذا نعم صح اين يسمى ماذا يسمى اداء يسمى اداء وقدم الراجح ها هنا بناء على ما تقدم من ترجيح أن الاداء فعل بعض يعني قدم في السابق فعل بعض فهو الراجح قيل كل هذا مضعف هنا قال قيل كل قدمه اذا هذا راجح عنده وقيل بعض هذا مرجح عنده فما قدمه هو المعتمد أو فبعض ما مضوا يعني أي؟ وكيل القضاء كائنون بفعلي في بعض النسخ بالباء او ببعضه او ببعضه وفي بعض النسخ بالفاء او فبعض على الفاء فهي زائدة على الفاء فهي زائدة وعلى الباء حينئذ يتعلق به بمحذوف يكون, يكون خبرا مقدما يكون خبرا مقدما من قوله القضاء, القضاء حينئذ يخبر عنه بخبرين فعل كل وبعض كل فالاول نص عليه بالرفع والثاني حين يكون متعلقا به من بمحذوف ولا اشكال فيه لا فيه. وقيل القضاء كائن بفعل وفي نسخه بالفاء وهي زائدة اي فف ففعل. ففعل بعض ما مضى وقت له وقت له اي لادائه من الزمان المقدر له شرعا مع فعل البعض الاخر أيضا بعد خروج وقته هذا بناء على كلام المحل لانه قال او فبعض ما مضى يعني وقته المقدر له شرعا اذا مع ماذا مع فعل البعض الاخر لا لالا يريد انه يكتفي بهذا البعض فيترك البعض الاخر قل لا مع فعل البعض الاخر أيضا بعد خروج الوقت بعد خروج الوقت فاخرج حينئذ الأداء وكذا الاعاده يقول ليس الداخل فيها لأن وقتها وقت الأداء وتظهر بقوله وقيل الوجه الصائر إلى أن الواقع في بعض الوقت يكون قضاء يكون قضاء تظهر يعني صار ظاهرا بقوله وقيل بعض ما مضى وقت له من ما مضى استظهر بقوله وقيل الوجه صائر الى ان الواقع في بعض الوقت يكون قضاء اهو كما مر وهذا نظير ما تقدم فإن ظاهره أن القضاء فعل البعض فقط مع انه للكل وإنما الخلاف في مسمى القضاء هل هو وقوع الكل أو البعض يعني هل مسمى القضاء وقوع كل العبادة بعد خروج وقتها أو بعضها على القولين السابقين يعني هذا هذان القولات مقابلان للاداء فما قيل هناك يقال هنا ما خرج هناك يدخل هنا وما دخل هنا خرج من هناك هكذا هما وما متقابل حال تكون الفاعل مستدركان به استدركان هذا حالا كسر الراء اذا يقول مستدركان فهو مسدركان صار مصدر ميمي والمفعول لاجله والادراك اللحوق قال في مختار الصحاح قلت صوابه اللحاق يقال مشى حتى ادركه وعاش حتى ادرك زمانهم واستدرك ما فات وتداركه بمعنى يعني قد اتى بما قد فاته ثم سم ماذا سمى الاستدراك فاته شيء ثم اتى به حينئذ يسمى سمى المستدرك قال يقال مشى حتى ادركهم وعاش حتى أدرك زمانهم واستدرك ما فات يعني تداركه بمعنى مستدركا به بماذا بذلك الفعل مستدركا به أي بذلك الفعل اذا قيل استدرك حينئذ لابد ان يكون شيء قد سبق وهو الفعل الذي اراد استدراكه أي بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتظن اي طالب للفعل طالب للفعل فلابد أن يتقدم ما يدل على طلب الفعل ولا نقول على وجوب الفعل كما عبر بعضهم لماذا لان القضاء ليس خاصا بالواجبات وانما يعم ماذا يعم النوافل عينيدي لابد أن يكون الفعل مطلوبا يعني يثبت انه عباده اما ايجابا واما استحبابا عبادا واجبة او مستحبة فيتقدم اولا ما يدل على طلب الفعل ثم لا ياتي به فيخرج الوقت ثم بعد ذلك يستدرك ما سبق لذلك الفعل مقتض وهو الطالب وهو طالب هذا المراد به هنا مو به اذ ذلك الفعل لما سبق لفعه مقتض لابد ان يستق ماذا مقتض ولذلك اتفق كما سياتي ان الصبي لو خرج الوقت ثم صلى لا تسمى قضاء لو صلى الان الصبي الظهر بعد خروج وقته اينئذ تسمى قضاء لا تسمى قضاء لان ليست واجبه عليه ولا مندوبه لم, لم, لم يؤمر فدل ذلك على ماذا على ان العباده لا تسمى بعد فعلها لا, تس... لا يسمى فعلها بعد خروج وقتها الا اذا تقدم مقتضى فان لم يتقدم اينئذ لا تسمى قضاء فدخل بذلك الواجب والمندوب فكلاهما مطلوب شرعا وكلاهما يوصف بالقضاء واحترز به عما فعل بعد وقت الأداء لا بقصد الاستدراك كاعاده الصلاه المؤدات في الوقت بعده في جماعه مثلا فانه لا يسمى قضاء هذا على قول في نزاع في نزاع يعني رجل ادى الصلاه في وقتها جماعه ثم وجد اناسا يصلون بعد خروج الوقت قد يكونوا معذورين فصلى معهم تسمى اعاده او تسمى قضاءا هل تسمى قضاءا دعنا من هذا تسمى قضاءا الجواب لماذا لان هذا الفعل لم يستدرك به اذا قد يفعل قد يفعل عباده اوقعها بتمامها في وقت الاداء ولكن لا تسمى قضاء حينئذ انفردت لاعاده او لا ها. انفردت اعاده عن القضاء هذه صلاة معاده وليست باداء ولا قضاء صحيح وفهمتم الصوره يعني الان لو صلى اناس صلاه الظهر وكانوا نائمين فجاءوا صلوا حينئذ صلى معهم اذا اعاده يسرع له يسرع له فصلى معهم هذه نقول اعاده اعاده ماذا صلاته السابقه فهل تسمى قضاء الجواب لا الجواب لا تسمى قضاء على نزاع في هذه الصوره قال هنا قال العطار قول استدراكا مفعول لاجله عامله فعل اي لاجل الاستدراكي بهذا الفعل لابد ان يكون مستدرك شيء سبق في وقته المعين فلم يفعله دل الدليل على انه مطالب بفعله وايجاله فلم يفعل لابد من الدليل السابق أي لاجل الاستدراكي بهذا الفعل الذي بعد الوقت للفعل الذي سبق طلب ايقاعه في الوقت واراد بالفعل المعنى المصدري معناه المصدري وبالشيء الواقع عليه ما الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر واللام للتقويم القضاء وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به ابي هذا الفعل القضاء ها مبتدا يجوز الوجهاء لكن الاحسن أن يكون مبتدا لانه هو المحدود هو المجهول وفعل هذا هو المعرف والقاضي هذا معرف يعني محكوم عليه وفعل بعض فعل كله هذا محكوم به فان القضاء هذا مبتدا مؤخر خبروا ما ما سبق والقضاء هكذا بالقصر لغة في القضاء ولذلك مر معنا صاحب القاموس القضاء قال ويقصر يعني بدون بدون همزه كعصى القضاء أي القضاء هو فعل كل أو فبعض الى اخره قال في الاصل والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت ادائه سدراكا لما سبق له مقتضن للفعل اذا لما سبق له مقتضن مقتضن هكذا سبق مقتضن مقتضن هذا فاعل مرفوع ورفع ضم مقدم على الياء المحذوفه هذا مثل مشترين وحامين الى حماهم مانع مقتض للفعل مطلقا قال المحل قوله وقيل بعض ما خرج وقت ادائه من الزمان المذكور ها مع فعل بعضه الآخر لأن الاعتراضات السابقه والده لذلك هنا فلا من التقدير من عجل إصلاح هذا الفساد الذي وقع فيه بالحد مع فعل بعضه الآخر بعد خروج الوقت أيضا صلاه كان أو صوما أو قبله يعني قبل خروج الوقت في الصلاة فقط وان كان المفعول منها في الوقت ركعه فاكثر يسمى ماذا يسمى قضاء على القول بانه كل والحديث المتقدم حينئذ يحمل على ماذا لابد من التاويل قالوا والحديث المتقدم فيها في منزله عذره كالجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعه فتجب عليه الصلاه يعني حملوا الحديث على ماذا على معنى المجنون كان النصوص هنا تخاطب ماذا مجانين إذا زال عذرهم قل هذا تاويل فاسد تاويل فاسد قل عطار ولا اخفاك أن أمثال هذه الأمور مما لا ينبغي ارتكابها في التعاريف وهذا نظير ما تقدم فان ظاهره أن القضاء فعل البعض فقط هذا الظاهر فعل البعض فقط مع انه للكل وإنما الخلاف في مسمى القضاء هل هو وقوع الكل أو البعض وصوابه وقوع الكل لو لابد أن تقع العباده بكمالها بعد خروج الوقت فلو وقع بعد خروج الوقت بعض العباده وهذا التبعيض لا يتصور إلا في الصلاة شرعا ووقع بعضها المشروط بكون هذا البعض ركعه فما زاد حين يدنى يسمى اداءا ولا يسمى ولا يسمى قضاءا وقوله استدراكا لما سبق له مقتضن أي طالب للفعل دخل في تعبيره بالمقتضي الواجب والمندوب فإن القضاء يدخل فيهما ولهذا قال الفقهاء يقضي الرواتب وهو أحسن من تعبير المنهاج والمختصر بالوجوب حين يدنى اخرج المندوب الا يسمى قضاءا ولا يسمى قد قال الزرشتي والحاصل أنه لا يؤمر بقضاء عباده إلا أن يتقدم سبب الأمر بادائها لابد ان يتقدم سبب الامر بادائها بمعنى انه يدخل الوقت ويخرج ويكون قد خوطب بالعباده ومتى لم يتقدم ذلك لم يؤمر بالقضاء وعلم وعلم هذا بناء على ما اشتهر عند الفقهاء أن القضاء إنما يكون بالأمر الأول فذلك إنما يكون بالأمر الأول وأما اذا قلنا على الصواب هات ذات معنى شرع تعالى انما صوابه هو اننا لابد من الامر الجديد لابد من من الامر الجديد واما الامر السابق فهذا لا يعتبر البت هذا لا صرفي ولذلك قالت عائشه رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه هنا قابلت بين الصوم والص كنا نؤمر ولا نؤمر لا نؤمر بقضاء الصلاه مع وجود الأدلة الداله على وجوب ادائها وما جعلتها ماذا دالة على القضاء لو كان أقيم الصلاه يدل على قضاء لما قالت ولم نؤمر لكن احتاجت الى امر جديد يدل على أن تلك الأدلة انما هي أدلة للفعل في الوقت فإذا خرج الوقت حينئذ نحتاج لنص جديد وهذا يدل على ما مر سابقا من أن العبادات المؤقته انما اختير الزمن لمصلحة الله أعلم بها دل ذلك على أن ايقاعها بعد خروج الزمن المعين يحتاج الى نص جديد يحتاج الى جديد كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود فمن شهد منكم شهر فليصم ولم تستدل بهذا النص على وجوب القضاء بل احتاجت الى ان يامر النبي صلى الله عليه وسلم بامر جديد ودل ذلك على ان قول الفقهاء هنا قول ضعيف ولذلك من أخرج الصلاة عن وقتها عمدا لغير عذر لا يقضي ولو صلى فصلاته باطله لان بدعه ومن ترك الصوم عمدا لا لعذر شرعي فلو صام 1000 يوم فصومه باطل نحكم عليه بانه باطل نحكم عليه بانه باطل نواه فرضا حينئذ لا ينقلب نفلا لا ينقلب نفلا اذا كل عباده مؤقته فالاصل فيها ماذا أنه لا يقضيها الا بنص جديد بدليل ودليل جديد اما الدليل السابق فلا ولا يدل على على ذلك وهنا ما شاء على المشهور عند الفقهاء قال والحاصل أنه لا يؤمر بقضاء عباده إلا ان يتقدم السبب الامر بادائها ومتى لم يتقدم ذلك لم يؤمر بالقضاء وعلم منه أنه ليس من شروط القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه افرق بين الوجوب المتعلق بالفعل بأن يفعل مباشره وبين سبب الوجوب بمعنى أنه يوجد الحكم الوجب كالصلاه الظهر مثلا الزوال زوال هذا سبب الوجوب كونه يقوم فيصلي فتزول الموانع ولم يكن ثم ما يمنع من الامتثال حينئذ به الوجوب هل كلما قام سبب الوجوب تعين الوجوب الجواب لا ولذلك يقوم سبب الوجوب وتكون المراه حائض هل وجبت عليها الصلاه لم تجب عليها الصلاه في خلاف لم تجب عليها الصلاه لكن سبب الوجوب قائم بالاجماع قائم بالاجماع قائم ياتي او يرى هلال شهر رمضان هذا سبب الوجوب الهلال دخول الشهر حينئذ نقول قام سبب الوجوب هل يلزم الجميع المكلفين الصوم لا ثم موانع تمنع من تاثير سبب الوجوب اذا فرق بين المسالتين إذا قام سبب الوجوب حينئذ نقول هذا هو المتعين في القضاء واما الوجوب هذه مساله أخرى سياتي بحثها قال ليس من شروط القضاء تقدم الوجوب لماذا لانه قد يقوم مانع بالمكلف فالحيض النفاس المرض السفر قد يتعلق بالمكلفين ولا يجب عليه الصوم لكن سبب الوجوب قائم عندنا فرق بين مسالتين والعبره في القضاء بالوجوب أو بسبب الوجوب الثاني سبب الوجوب فإن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في وقت الحيض صلاه او صوم صوم مراد به صوم اذا دخل الشهر ما هو سبب الوجوب هلال شهر رمضان والحائض يحرم عليها ان تصوم اذا حرم عليها مع قيام السبب ومع ذلك يجب عليها القضاء لماذا وجب عليها القضاء لقيام سبب الوجوب هل وجب عليها الصوم في قولا والمشهور عند اهل العلم انه لا لا يجب لا يجب عليها كما سياتى فإن الحيض تقضى حرمه عليها فعله في وقت الحيض والحرام لا يتصف بالوجوب وقوله مطلقا الحد السابق أي سواء كان يجب اداؤه كالظهر المتروكة عمدا هذا بيان على مسه الظهر المتروك عمدا يجب قضاؤها لماذا لقيام سبب الوجوب كونه ترك عمدا او لعذر هذا لا عند كثير من الفقهاء في وجوب قضاء بل يجب عليه أن يقضي ولو ترك عمدا ولو افطر عمدا بناء على ما سبق ان الادله السابقه هي الداله على القضاء بمعنى أنه لا نحتاج إلى وجوب القضاء إلى دليل جديد بل الدليل السابق كافي اقيم الصلاه اقيم الصلاه هذا كله دال على, على الأداء الاداء لم يتمكن حتى خرج الوقت بقيا لماذا لان الصلاه واجبه وتعلقت بذمته فان اداها في وقتها حينئذ فهي اداء فان خرج الوقت حينئذ اثمه لكن بقيت الصلاة في بذمته ذمه مشغولة ذمه مشغوله إذن مطلقا أي سواء كان يجب ادائه كالظهر المتروكه عمدا أو ام لم يجب وأم كان كصوم المسافر يعني من وجب عليه القضاء لا شك أن سبب الوجوب منعقد في الجميع لكن قد يجب عليه فيترك إذا مع قيام سبب الوجوب وجبت عليه العباده لكن ترك عمدا كان الذي ذكره المصنف يعني ترك الظهر عمدا أو افطر عمدا يجب عليه القضاء اذا قام عنده الأمران سبب الوجوب والوجوب الصنف الثاني قد الصنف الثاني يقوم سبب الوجوب لكن لا, لا يجب عليه ولذلك قالوا أم لم يجب ام لم يجب بمعنى أنه لا يجب عليه الفعل ثم هذا قد يكون مع الامكان وقد يكون مع عدم الامكان فلا فلا يجب الصوم على المسافر لكن لا يشق عليه لو اراد أن يصوم لصام لكنه ترك اذا وجب عليه فترك مع الامكان اليس كذلك الحائض وجب عليها الصوم أو لا لم يجب عليها الصوم المريض وجب عليه الصوم ولكنه مرضه قد يؤدي به إلى الهلاك اذا وجب عليه ولم يتمكن اذا فرق بين الأحوال او لا فرق الجميع يسوي فيهم القضاء ولذلك قال مطلقا كل من خرج الوقت المحدد شرعا ولم يأتي بالعباده لاي سبب كان هذا تعميم لاي سبب كان سواء وجبت عليه مباشرة أم كنه الفعل ام لا حينئذ وجب عليه القضاء لماذا لقيام سبب الوجوب فكلما قام سبب الوجوب حينئذ تعلقت الذمه بي تعلق وجوب العباده بذمة المكلف فلا تبر ذمته الا بي بالفعل بقطع النظ لماذا لم يفعل لانه قد يترك عمدا قد يقول يكون ثم مانع من الفعل ولذلك قال المصنف صاحب الاصل مطلقا أي سواء كان يجب ادائه كالظهر المتروكه عمدا ام لم يجب وامكن كصوم المسافر يمكن أن يصوم او لا يمكن أن يصوم هل وجب عليه الجواب ولا او امتنع عقلا يعني وجبت عليه لكن امتنع عقلا ان يمتثل كصلاه النائم تعلق به الوجوب كذلك قام السبب هل يجب عليه أن يقوم فيصلي وهو نائم والسكران مثله حينئذ الامتناع أو شرعا كصوم الحائض المانع من جهه الشرع والعقل لا يمنع ان تصوم الحائض لكن الذي منعه هو وهشاع هذا تعميم هذا تعميم من من صاحب الاصلي بمعنى ان كل من أخرج العباده عن وقتها المحدد لها شرعا مع قيام سبب الوجوب لازمه القضاء ايا كان السبب في ترك العبادة وهذا من المصنف بناء على أن من عقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع أو فوات شرط أو تخفيفا من الشارعي سمي تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقه وهذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور كل من اخرج العباده للعذر أو لغير عذر حينئذ يكون ماذا يكون قضاء على وجه الحقيقه وهي طريقه المتاخرين قال الغزالي إن اطلاق اسم القضاء على هذه الصوره يكون على وجه المجاز يعني اذا كان العذر اما لغير عذر وهذا واضح بين انه متعمد في الترك يلزم القضاء لكن من لم يجب عليه لم يخاطب الشرع كيف يقال بانه قضى هذا قال مجاز لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك بالصوم وتردد في بقيه الصور ثم رجح كونه مجازا قيل والخلاف بذلك لفظي يعني سواء قسمناه قضانا او لا خلاف لفظي لان بعض مر أن المسافر اذا قضى الصوم فهو اداء وكذلك الحائض وكذلك المريض ومن من فصل بين هذه الانواع الثلاثه قال الزركشي قلت قد تظهر فائدته في النية إذا اشترطنا التعرض لنيه القضاء هل قضاء الصوم بالنسبة لي الحائض هل هو قضاء الصلاح ام انه اداه ادم محل نزاع محل نزاع من من يرى انه قضاء ومن من يرى انه ماذا أنه اداه قال بعضهم والحق أن الحد تم عند قولهم خارج وقتها وفعل كل او فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء قال بعضهم الحق ان الحد تم عند قولهم خارج وقتها ولا حاجة إلى قيد آخر لانه متى لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العباده بل غيرها إذا لم يتقدم سبب الوجوب ففعل العباده بعد خروج وقتها هذه العباده الثانية ليست هي الأولى بل هي غيرها بل هي غير هذا الذي نعممه في ماذا في كونه لا يجب القضاء إلا بأمر الا بأمر جديد إلا بأمر جديد حينئذ إذا لم ياتي امر جديد نقول هذه العباده الثانية ليست هي العباده المامور بها اولا صحيح لأن الله تعالى أمر بصلاه تقع بين زمنين ابتداء وانتهاء انت ما امتثلت امتثلت ماذا امتثلت شيئا من راسك انت فجئت بصلاه بعد خروج الوقت هذه الصلاه غير مامور بها غير مامور بها اذا امتثلت ما لم تؤمر به قال لانه متى لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة قبل غيرها قال الناظم فلذلك لم استوف في هذا القيد في النظم يعني لم ياتي به مطلق ما ذكره هكذاك وكذلك مستدلك به بذلك الفعل لما سبق له مقتضن هذا ترك قيدين تقريبا فلذلك لم استوفى هذا القيد في النظم لم يأت به لانه لا حاجه اليه وانما يكون انتهاء الحد الى قول خارج وقتها فعل العباده كل أو بعضها او بعضها خارج وقتها ولا حاجة إلى قيد آخر وتركت من الاصل قال الناظم وتركت من الاصل حد المؤدا والمقضي بأنه المفعول للاستغناء عنه بحد الأداء والقضاء كما ترك في الاصل حد المعاد استغناءا عنه بحد الاعاده يعني المصنف عرف الاداء ثم قال المؤدا ما فعل عرف القضاء ثم قال المقضي ما فعل عرف الاعاده ولم يقل المعاد ترك الثالث قال السيوطي كما تركت الثالث يدل على أن الأول والثاني لا حاجه فترك الجميع ترك الجميع لماذا استغناء عنها ب حد الاداء وبحد القضاء لأنك استغنيت انت عن حد المعاد بحد الاعاده فدل ذلك على أن الأداء يغني <تصفيق> على المؤدا والقضاء يغني عن المقضي وهكذا والمقضي قال في الاصل المفعول ومقيل في الأداء يقال في القضاء حتى يعترض على ابن الحاجب في قوله قضاء ما فعل لتاليف المقضي القضاء الذي هو المصدر وعبر هنا بالمفعول لانه الاحسن وعبر هناك بما فعل للتنبيه على الاعتراض فالسوني أو استغنى بما بما مضى اذا هذا تعريف الناظم رحمه الله تعالى لي للاصل لانه أسقط قيدا هذا القيد قال لا حاجه اليه لأن الحكم عام بمعنى أنه يشمل القضاء ما ترك لعذر أو لغيره لغير عذر فلن نحتاج أن نقول مطلقا هكذا ذلك كذلك قول المقتضن هذا عام لان قول عباده فعل كل فبعض ما اي عبادة وصدقت على الواجب وعلى المندوب وليس عندنا عباده ليست واجب ولا مندوبه اذا لا نحتاج أن نقول ماذا لسبق مقتضن الى اخره سبق مقتضن آخرين. قال الطوفي والقضاء فعل المأمور به خارج الوقت الله فعل المأمور عبر بماذا بالمصدر وهو موافق صاحب جمع الجوامع قال فعل المأمور به خارج الوقت أي بعد خروجه لفوات فعله في الوقت لعذر أو لغين فهوام لا يختص بالعذر دون دون ما سوا قال في التحبير والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء وذلك كفعل الصلوات الخمس وسننها والصوم سنن اذا هي مقضيه بعد خروج وقتها وهو ظاهر وهذا إذا حصل التاخير بغير عذر في الجملة يعني ان قلنا ماذا قلنا إذا حصل التاخير إذا حصل التاخير لغير عذر سمي قضاء اتفقا لغير عذر يعني تعمد ترك الصلاه او افطر عمدا سمي قضاء اولا واحده عندما يقول بماذا بان القضاء لا يشترط فيه دليل منفصل دليل جديد وانما العبره بما سبق اما اذا ترك لعذر فالمسافر والمريض والحائض نفسا هذا محل نزاع هل يسمى الفعل قطعا لم يفعله؟ لكن اذا فعلو بعد ذلك هل هو اداء ام قضاء هذا محل نزاع محل نزاع ولذلك اتفقوا على انه اذا كان لغير عذر فهو قضاء والا فمحله نزاع ثم قال فاما إن أخر لعذر فتاره يمكن فعله على التقسيم السابق نفسه فاما ان اخر العذر فتاره يمكن فعله كصوم المسافر والمريض صوم المسافر المسافر لا يجب عليه الصوم لكن اوصى اجزاه كذلك اذا لم يجب فامكانه الفعل وكذلك المريض الذي لا يتعبه الصوم لا يشق عليه امكانه الصوم حينئذ نقول هذا لم يجب وأمكنه وتارة لا يمكن فعله إما لمانع شرعي كالحيض والنفاس او لمانع عقلي كالنوم والإغماء والسكر ونحوها وعلى كل حال فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه بعد ذلك إذا زال العذر وفعل أو فعل كان قضاء الجمهور على أنه ماذا انه قضاء لماذا لأن القضاء يسوي فيه تارك لعذر ولغير عذر مطلقا انقطع النظر عن ماذا لماذا ترك العباده في وقتها فان كان العذر فعله بعد خروج الوقت يسمى قضاء وكذلك الشان في من تعمد الترك لماذا قال وذلك لوجوبه عليهم حاله وجود العذر عند الإمام أحمد واصحابه وغيرهم يعني هو واجب عليهم واجب عليه ولذلك اجمعوا على أن الحائض ونحوها إذا نوت الفعل بعد خروج شهر رمضان ان تنوي انه قضاء حكي اجماع ولا شك انه اذا, إذا وجب عليها ان تنوي القضاء دل على أنه ماذا على انه مقضي وليس اداء وليس أدان وذلك لوجوبه عليهم حالة وجود العذر اذا الحائض تترك الصوم وهو واجب عليها والمريض والمسافر تاركان الصوم وهو واجب عليه فاذا فعلوا بعد خروج شهر رمضان حينئذ يسمى يسمى قضاء وهذا عند الإمام أحمد واصحابه وغيره وحيث كان واجبا عليهم مع وجود العذري كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الاداء وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذري ولنا في وجوبه عليهم حالة العذر اقوال الصحيح الوجوب فيكون قضاء بعد ذلك وحكي عن الفقهاء قال ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبه هو قول الفقهاء قاطب انه يكون قضاء مع وجوبه عليهم ولقول عائشه رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم المتبقي علينا سمته ماذا سمته قضاء وبالدليل وقليله ليس المراد به القضاء اللغوي لماذا لأن القضاء اللغوي بمعنى الأداء وهو هنا ليس باداء إذا قيلت دلت على انها ارادت المعنى للصلح وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يجب على المسافر والمريض دون غيرهم دون الحائض والنفساء فيكون قضاء في حقهما ولا يجب على حائض فيكون أداء في حقه يعني قيل بالتفصيل قيل اولا الوجوب على الجميع ففعله حينئذ بعد زوال العذر يكون ماذا يكون قضاء قولا واحدا للجميع وقيل لا في شأن الحائض لأن العذره ليس بيدها لم يجب عليها فإذا فعلت بعد ذلك فيكون اداءا اما المريض والمسافر فيكون قضاءا والفرق بينهما امكان الفعل من المسافر والمريض دون الحائض شرعا لانه اذا وجب على المسافر ورد أن يصوم له أن يصوم وكذلك المريض إذا كان لا يشق عليه فوجب عليه الصوم له أن يصوم وله أن يترك اما الحائض ا لو ارادت انها تصوم وصامت ما صح منها وقيل يجب على المسافر فقط دون المريض والحائض فلا يجب على مريض وحائض ولعل الفرق القدره على الفعل من المسافر وعدمه من المريض قدرا ومن الحائض شرعا وقيل لا يجب على الجميع وحكاه القاضي وابن عقيل عن الحنفية لانه تكليف بالممتنع بل يقضون لتقدم السبب وعلي الاشعرى وأهل العراق يلزم احد الشارين غير معين يلزم احد الشارين غير غير معين يعني رمضان والذي يقضي فيه واحد منهما حكى ابن عقيل والحلواني عن الاشعريه وحكاه ابن برهان عن أهل العراق نقلته تاج السبكي عن ابي المعالي ونقله ابن العراق عن القاضي ابي بكر بن الباقلاني اذا هذا خلاف في ماذا في من تلبس بعذر وترك فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا هل يسمى فعله بعد ذلك قضاء ام اداء على الخلاف المذكور على الخلاف المذكور قطع جماعه ان الخلاف لفظي ان الخلاف قال مرداوي في الأصح ومنهم ابن ابو اسحاق الشيرازي فقال لا فائده له وتاخير الصوم حالة العذري جائز بلا خلاف والقضاء بعد زواله واجب بلا بلا خلاف يجوز له أن يؤخر يجوز له ان يؤخر بلا خلاف والقضاء واجب واجب بلا خلاف اذا ما ثمر, ثمر في النية فقط وهو ماذا هل ينوي أداء ام ان ام ينوي قضاءا وفرق بين بين النوعين وبقي بعض البحث ياتينا ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين